س يا منيتي ولا مال يا حسين منيتي ولا مال صاح على صاح على النهر نايم يا العذبك على الراس واني ساري واني سهل العين ما ديري يا العذبك ها ويا العذبك ويا العذبك ضاعت منيتي ولا ما وانت تلطم اي اي ها ويا ضاعت منيتي ولا ما اللي بنوته يا اللي مثلك ابد ما صار انا قد وجهلك حتى الارب بالترب دم جران نار وده هل عداه والتفني وتتقصف اعما انا اللي خلف وعده تعرفيني في كل شند أنا لما سهم عيني مضى الواحي من الإعداد أخوت مقاطع جفوف وعزم عيل عمد هد وشل في الوفي ما تشاف ولا قبلي ولا معنى الخوچي مگاي يقطع جفوفي وعزمي عيل عمد ومثل الفيل وفه ما چا ولا قبليه ولا بعدي وبالحق لكن يختي عذريني من حقك تلوميني لكن يختي عذريني يا العذبك يا العذيب <تصفيق> يحسين ضاعت منيتي ولا ناد اي انطم انطم او يحسين ضاعت منيتي ولا ناد ويحسين ضاعت منيتي ولا ناد ويحسين يا منال اسماء او يحسن ضرك بنيتي والامال يا وسامنا او هي اللي نذلك عبد معصى انا ضعت وهليت حتى لو بترب دار الزمن بالظلم يا مصون يا قلبي الإجدار ولا لو ما القضاء هالعداء تنفني وتتقصف أعماء أنا اللي ما خلف وعداء تعرفيني في كل شنة أنا لو ما سهم عيني مضى الواحد من الأعداء ا اخو تم جت طعجفوفه وعزمها العمد هدا ومثلسي وين الوفا ما تش ولا قبل ولا بعد ويحسين ضاعت منيتي ولا مال يحسين ضاعت منيتي ولا مال صاحل النهار لاي صاحل على الراس واني ساري وين مين سهم العين ما ذيني على الراس يا ضاعت منيتي ولا مال انظر انظر يحس ضاعت منيتي ولا مال يا عزيزة علي وفن وتاه يلي مثلي شابد ما أصاف أنا ضد وهلج حتى الغوف التروب دمي جارنها ونا نار الزمن في الظلم يا مصرنا قلبي اجتار ونا نوم القضاء هالعداية الفني وتدقى الصفع ما أنا اللي ما خلف وعده وتعرفيني في كل شنة أنا لو ما سهم عيني مضى الوحيد من الأعداء وأنا اللي ما خلف وعده وتعرفيني في كل شنة أخوتي لقايا طعج فوفي واي زمرل عماد هدا ومثل فين وثم ما جاء ولا قبله ولا بعده ماجور يا زهرا وماجور يا ماجور يا وماجور يا حدر علي ماجور يا زهرا ماجور يا حيدر علي ماجور يا زهرا ماجور <وحيضر> يا حيدر علي ماجور بهن <بلوم> صباح الحامي والولي والله والله ماجور صعب راح المحام والوليد وعيدة <تصفيق> الأمر